بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصبح تصبح والليل اذا سجى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لا وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلِلْيَاسِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَرَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك ظلا فهدى ووجدك, ووجدك عائلا فأردأ ووجدك عائلا فأردأ فأما اليتيم فآتكم أرض وأما اليتيم فآتكم أرض وأما السائل فلا تنهر وأما الش... وأما من رَبِّكَ ربك فحذف وأما رَبِّكَ أمة